ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طامي النور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا ختار أمت الأمين أمت الأمين ربي خلق طامي صلى <تصفيق> إمام وقدانا من الرب بيلجان يوم الزحاب يوم الزحاب إن رتاء تحظى بالحر يوم الزحاب يوم الزحاب صل على باي الأنور عين اليام